وَأَصْحَابُ austra مَا أَصْحَابُ amatim, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ mesh amatim, فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر ممدوده متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم يَخَلْدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ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 منضود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا فجعلنا której strony, أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ tej مِنَ الْأَوَّلِينَ jest مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ jest أَصْحَابُ الشمال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 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِثْنَا وَقُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَأَبَاؤُنَا الْأَوْلَىٰ قُلْ إِنَّ الْأَوْلِيَنَّ وَالْآخِرَ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 a الماء الذي تَشْرَبُونَ ma, Allah مِنَ المزن أَمْ نَحْنُ المنزلون لَوْ نشاء جعلناه أجاجا فلو لا أفرأيتم النار التي تورون أمتم أشئت أم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمكوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 رب العالمين اف بهذا الحديث مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا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 Sposób pracujących w tym momencie, który jest w stanie zbliżać ما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين وان ما كان من المكذبين الضالين مِنْ خميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم